Book 2. seitsemänkymmentä neljä Arbahatun wasabaun Arbahawasabaun Pyytää jotakin. Raja Ushei. Raja El Shei. Voisitteko te leikata hiukseni? هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ ايليان ليحوكسي كييتوس من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا باهان ليحوماكسي كييتوس من فضلك اقصر بقليل من فضلك اقصر بقليل voyte kokehtä valokuvat. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميد الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور، تحميد الفيلم؟ Valokuvat <تصفيق> ovat الصور <موجودة> على السي <تصفيق> دي. الصور على السي دي. Valokuvat الصور موجودة في الكاميرا. الصور في الكاميرا. Void the هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Lasion Ricky. الزجاج تالف. الزجاج تالف. Patteri on tyhjä. Batteria tu feria? Elbataria feria? Voitteko silittää paidan? Helium keiul kamis? Helium kinukää kävi el kamis? Voitteko puhdistaa housut? Helium kinukä t on kamis? هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ ويتكو كوريطا كنغت؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ ويتكو أنتا منول التولة؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلت نار. أُنْجَتَيْلَ طُولِكَ وَتَعِسُتُتُنْدَه. هل معك كبريت أو اللاعة؟ هل معك كبريت أو اللاعة؟ أُنْجَتَيْلَ تُهُ هل عندك منفضت سجائر؟ هل لديك منفضت سجائر؟ بول تتكوش كريدة. أتدخن, أتدخن السجائر. أتدخن السجائر. بول تتكتبقة. أتدخن السجائر. أتدخن السجائر. الغليون. أتدخن الغليون.